بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله صلى الله على وسلم وعلى اله وصحبه وعلى آله الرابع من أحوال من أحوال عسان وأنا الرابع أن يتصل بعساء الضمير الموضوع للنصب يعني ضمير النصب نحو عساني وعساك وعساه ومنه قول الشاعر ولنس أقول لها إذا ما تنازعني لعلي أو عساني وقول الآخر يا أبا علك أو عساك قبله تقول بنتي قد انا اناك يا ابا علك او عساك هذا رجل يعني كان في مرض موته وليس بجانبه الا ابنه له تقول بنتي قد انا اناك يا ابا علك او عساك طيب القول الاول قول لمن العمران ابن حطان وهو من شعر الخوارق نفس نقول لها إذا ما تنزعني العلي أبعساني له نفسه أردته في يعني في ماذا في بدعه الخوارق والسبب أغراض صوت ابنة عمه قال لا أريدها أن تكون كلبة من كلاب النار أريد أن أتزوجها ف يعني أدعوها إلى السنة فتزوجها، فاثرت إليه فأصبح معها أماذا فأصبح معها كالبن من كلاب الخارج تبعها تبعها والله المستعان هذا عمراء بن حطان كان من أهل السنة الأثبات حتى أخرق له البخاري في صحيحه حتى أخرج له في الصعيب، ولما جلس ابن عمه أن ال يعني يقولون يعني أقوى خلطة وأعظم خلطة واخص خلطة الخلطة بين الزوجين في الأرض أقوى خلطة في الكون هذه الخلطة ما بين الزوجين، فهذه أردته هذه الخلطة اردته والله المستعان. واختر قرينك واصطفيه تفاخرا ان القرين الى المقارن ينسب يعني إنسان اختر له قرينا صالحا ومن اعظم القرناء والجلساء الزوجه والله نستعان قال وقول الاخر يعني هي قول الاخر اي الشخص الاخر هي هي بنت تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتع علك أو عساك القائل أبوها يا يخبر بما قالت قال وهذا من المواضع المشكلة هذا من المواضع ماذا؟ المشكلة وكثر فيه الخلاف والتحقيق أن عسى ان اتصل بها ضمير نصب فهي حرف نصب مثل ان حرف النصب مثل إن وإن اتصل بها غير ضمير النصب فهي من ماذا من أخوات كادة هذا هو الصواب هذا هو القول الذي يحل هذه المشكلة عسى إن اتصل بها ضمير النصب فهي حرف نصب من باب إن وإن لم يتصل بها ضمير النصب فهي فعل من أفعال المقاربة من باب ماذا من باب كادة إنما باب فعل المقاربه وهذا من الوضع المشكله لأن حق الضمير المتصل بعسى ان يكون بصيغه المرفوع كما ورد في القرآن نحو قوله نحو عسيتم؟ لانها ترفع ترفع الاسم فإذا ورد بصيغه المنصوب يحتاج إلى توجيه وفي ذلك ثلاثه مذاهب أحدها احدها مذهب السيبوي وهو أن عسى في ذلك محمول على لعل في العمل فليا ففليا وأخواتها في موضع نصب اسما لها وأنوى الفعل في موضع رفع خبرا لها هذا المذهب الأول وهو أعدل المذاهب وهو الصحيح قال وثانيها مذهب يعني أنها تكون حرف محموله على لعل في الحرفية لماذا الاتصال ضمير النصب بها فإن لم يتصل بهذا ضمير النص فهي فعل من افعال المقاربة تعمل عمل كاعدة قال وثانيها مذهب المبرد أن عسى باقية على أصلها ولكن إن عكس الإسناد فقعل المخبر, المخبر عنه خبرا فقعل المخبر عنه خبرا فليه في موضع نص بخبر لعسى تقدم وأنوى الفعل في موضع رفع في موضع رفع اسم لها اسم لعسى وهذا فيه تكلف هذا فيه تكلف بعيد قال وثالثها مذهب الأخفش أن عسى بقية على رفعها الاسم ونصبها الخبر ولكن ضمير النصب الذي هو ليه وأخواتها وضع موضع المرفوع فهو نائب عنهم. وأنوى الفعل في موضوع نصف خبر لها كما كان وهذا أيضا فيه ما فيه يناقضه هو اللفظ قال ورابعها مذهب السيرافي أن عسى في قولهم عساك وعسان حرف عامل العمل لعل وضعف بأن فيه اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد قال واختار ابن مالك رحمه الله تعالى مذهب الأخفص سلامته من عدم النظير إذ ليس فيه إلا نيابه ضمير غير موضوع للرفع عن موضوع الله وذلك موجود كقول الراجز يبن الزبير يبن الزبير يبن الزبير طالما عصيك وطالما, عنيت وطالما عنيتنا إليك عصيك أصرها عصيت لكن تاء الخطاب قد تنقلب كاف في بعض اللغات بعض اللغات بدل ما يقول لك عصيت قل لك عصيك بدل ما يقول لك أحسنت يقول لك أحسنك يا ابن الزبير طالما عصيك وطالما عنيتنا إليك والذي قاله رجل من حمير ولأن نيابة المرفوع موجودة في نحو ما انا كأنت ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحمه فلو كان في موضع نصب لزم الاستغناء بفعل منصوب ونظير لذلك ولأن قول سيبويه يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل ولا نظير له ولا نظير لا انتهى ما ذكره ابن ملك اختصر وقال غير مذهب سيبوي هو الصحيح ونحن لا نقول أن لعل باقيه على حرفيتها وإنما لعل ماذا لعل إن اتصل بها ضمير نفس فهي حرف فهي محمولة على لعل ليس في العمل فقط وإنها محمولة على لعل في العمل والحرفية مرة واحدة مره واحده قال ويوطن مذهب الاخر نصريحه بالاسم موضع موضع ان والفعل في مثل هذا التركيم مرفوعا تقوله فقلت عساها نار كاس وعلها قلت عساها نار كاس وعلها الان انظر ماذا ذكر بعدها نار ذكر بعدها مرفوع والمرفوع معناه ماذا انها ان عسى بمعنى العله عملت عمل لعل حرف وأن الهاء اسم عسى وأن نار خبر عسى مرفوع قال فقلت عساها نار كأس وعلها أيضا أكدها بماذا أكد معناها بالمرادف فجعلها مرادف لمن للعل ولعل ماذا تنصب الضمير المتصل بها وترفع ما بعدها على الخبرية قال وعلها تشكى فاتي نحوها فاعودها ولد عساها نار كاس وعلها تشكى فاتي نحوها فاعودها ايما الذي قاله صخر بن قعد وكاس هذه اسم هذا اسم امراه وتشكى بمعنى تشتكي قال واما ما ذكره ابن مالك من نيابه الكاف عن التفه عصيك فليس كذلك بل الكاف فيه بدل من التاء الكاف فيه بدل من التاء يعني وهو ما يسمى في في علم اللغة العربية بماذا بالابدال ابدال الكاف من التاء كما نص عليها ابو علي الفارسي وغيره وهو شذذ من الشذوذ ولو كان ضمير ولو كان ضمير نصب لم يسكن اخر الفعل لاجله لو كان ضمير الفعل لم يسكن آخر الفعل لأجله بل آخر الفعل ما زال ساكنا قال لأجله كما لم كما لم يسكن في عساك وأما النيابة في نحو ما انك انت فذلك لعلة, لعلة أن الكاف لا تدخل على الضمير المجرور فاحتيق للنيابة وأما علة الاقتصار على المنصوب فالحمل على لعل الحمل على لعله قلت ذكر الفارس في تذكره ان قوله يا ابا تعال لك او عساك <تصفيق> <تصفيق> على حد اي على حد ان يشبه هذا اسلوب من اساليب التشبيه عند العلماء يقولون على حد كذا يعني اسلوب من اساليب التشبيه يعني يشبه كذا اني عسيت صائما في أن الفاعل مضمر في الفعل والكافه هو الخ... والكافه هو الخبر كما أن صائما هو الخبر وإن خالفه في أنه معرفة وصائم نكر وهذا تخريج غريب تخريج غريب يعني ضعيف قال والكلام عن هذه الم... والكلام على هذه المسألة يستدعي مصطلح ما معنى بسطن؟ توسعا لا يليق بهذا الكتاب يعني يعتبر القن الداني انه من المختصرات قال فليقتصر على فليقتصر على هذا القدر فان فيه كفايه والله سبحانه اعلم والله المستعان يعني يعتبر القن الداني كالمثن يعني والله انسان ان شاء الله لها نجزاكم الله